وَالَّذِينَ آتَوْا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي جَنبٍ وَالَّذِينَ هُمْ أَنْحَرُوا كُلَّ ذِي جَنبٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ دِمَاهُما إِلَّا مَا حَمَلَتْ سُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اقْتَلَ فِيهِ وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ